كم تُكَذذبان يخرج مِنهُ اللؤلؤ المَرجان فَبأَ آلَاءِ رَبّكمَا تُكَذذبان. وَلَ الجوارِ المُنْ شَاتُ فيِي البَحرِكَ الأعام فَبِأَ آلَائِ رَبِّكُ ما تُكَذِبان كلُّ مَنْ عَلَهَا فان.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 فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ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 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ذَوَاتَا أَفْنَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ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 مُتَّكِئِينَ على فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمْ نَقَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ الصُ قَبَلَهُم وَلاجَ فَبِأَي آلَاءِ رَبّكُ م تُكَذذِبَان كَأَنَّهُ اليَاقوت وَالمَررجان فَبِأَّ آلَِ رَبِّكُ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 فَبِأَّ آلَائِ رَبِّكُ م تُكَذذِبَان فيِيهِ مَا عنَينَ الضَّخَتَ فَبِأَّ آلَائِ رَبِّكُ مَا تُكَذذِبَان فِيهِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ حور مَقْصُورات في الْخِيَام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ